فَلَم ما جَأَتُ لَمَانَ قالَالَأَتُ مُِّونَنِ بِمَالِ فَمَا أَتَانِ يَو اللهَّهُ خَيْرُم مِمَّا أَتَكُمْ فَمَا أَثَانِ يَولهَّهُ خَيْرُمّ فكُمْ ببلَلْأَاتُم بهَابتِكُ تَفْرَح إجع إِلَهِ فَلَ نَفِيًا النَّهُم بجُنُودِلثِ بَلَهُم بل بِهَا وَلَ نُخْررجََّهُم وَل تَنُون وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وإني عَلَيْهِ لطوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا بِهِ به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَنَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ سِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصر